يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بموشرين فأتو بأباءنا إن قلتم صادقين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 صب فوق رأسه من عذاب الحمين ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما قت به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون